بسم الله الرحمن الرحيم الافلام كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خمير ان لا تعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يُمتِّعكم متاعًا حسنا إلى أجرٍ مُسمَّه ويُؤتِكُ الذي فضلٍ فضلَة وإن تولَّوا فإني أخاف عليكم عذاب يومٍ كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيءٍ قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما وما يُعلِّنون إنه عليمٌ بذات الصدور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 ورحمة لا ليقولن ما يحبسه ألا يوم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أبقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أبقناه نعماء بعد وراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرق فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك كارئ بعوما يوحى إليك وضائق به صدرك صدر أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنا نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولوا ما افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما, فاعلموا أنما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها موفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الْآخِرَةِ إِلَّا النار وحبط ما صنعوا فيها, ما صنعوا فيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوا فيها كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَلُوحُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِن ورحمه كِتَابُ مُوسَى وَرَحْمَةً أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي نذريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد, الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أُولَئِكَ الذين خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وضل عنهم ما كانوا يَفْتَرُونَ لا جرم أنهم في الاخره هم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم أولئك, أُولَئِكَ اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 وما نراك اتبعك الا الذين هم مراذلنا بادي الراي وما نرى لكم, لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني, وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كاذبون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ان أجري الا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهدون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم افلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك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 وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبدئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ولموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء امرنا وفرت النورق نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما امن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله نجيها ومؤساها إن رب لغفور غفور رحيم وهي تجري في موط كالجبال ولدى روح ابنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماء ويا سماء اقلعي وقيل الماء وبغي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وماذا نوح ربه فقال رَبِّ إن بني من أهليه وإن وعدك الحق وأنت أَحْكَمُ الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أَهْلِكَ إِنَّهُ عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني من الخاسرين إلى روح بض مسلام منا وَبَرَكَاتٍ عليك وضوكات عليك وعلاهم من من معك وأمّم سنمترهم ثم يمسهم من عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت, تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبه للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن, وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخرف ربي قوماً غيركم ولا تغرونه شيئاً إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا, نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غير وتلتعاد بآيات ربهم وعصوا رسله, وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عاد كفروا ربهم الا بعد العاد قوم مد والى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره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 فَعَقَرُوها فذُلتم تمتعوا في دارهم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امنا نجينا صالحا والذين امنوا نجينا صريحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن غزه يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا مصرحه فاصبروا في ديارهم جافلين كان لم يغنوا فيها الاء ان ثمود يكفره ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم قال سلام فما لبث أن جاء بعجر فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لما اتته فَوَحِكَتْ فضحكت فبشرناها فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا اليد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه ان هذا شيء أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إِبْرَاهِيمَ إبراهيم لحليم أواهم مريب يا إبراهيم عَنْهَا عن هذا جَاءَ قد جاء أمر ربك عَذَابٌ آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وواق بهم درعا مضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 وما هي من الظالمين لبعيد وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والنزان إني, إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم, وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم امفل المكيال وَالْمِيزَانَ بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا دعوا في ابض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اصلاك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا في اموالنا ما, ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقًا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أميب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما صابق قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوح منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم يا رهط اعز عليكم من الله واتخذتموه وراكم واخذتموه راءكم غير هي ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رغيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا وللينا امنوا معه برحمه منا وَأَخَذَ الَّذِينَ وَلَّوْا مُصْرِيحَةً فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ دَاخِلِينَ يَا لَلْمُغْنَى فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِلْمَدْيَنِ كَمَا بَعِدَ ثَمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأُوا أَمْ وَفِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ دَشِيدٌ يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه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 ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذول فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون, إلا ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ويب وإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركموا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله, وما لكم من, دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكران الذاكدين واصبر فإن الله لا نغيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا, إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان رب تليهلك القرى ذو الموه أهلها مصلحون ولو شاء رب تجعل الناس قمته واحدة ولا يزامون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كرنت ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلنا قص عليك من أبائ الرسل ما نثبت به فأك. وجاءت في هذه الحق وموعرة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله ريب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله, وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون